Oh <laughs> لما طرحت الشباب طلع الشباب الخالي لما طرحت الشباب طلع الشباب الخالي عمل من الشباب في الحب يا خالي لما طرحت الشباب طلع الشباب خالي وهي عمل من الشباب. بالحب يا خالي صياد صياد وخذت البحر الاسمالي روح الصاد صادوني فرحوش بكم رمش العين صابوني اللي اشتريتهم زمان اللي اشتريتهم زمان. وإذبعوه إن كان دواتي إن كانت الصبر يا وحنظر صبر ومر في ثلاثة لئيل أحلام فيهم مر وصطول الدواء حنظر وصبر ومر لك لا تلقيت أحلم فيه المر إن كان بدك تعاشق ولفزين اسقيه قبل الحلاوة المر واللاقيته على الود الأديم صابر اللقيته على الود الأديم صابر سب العيونك من فوق رمش هاوقول قادي الصاحب الجد اللي ينفى في الزمان الموت تركب الليل تركب الليل لتنق الورد ولا تفتح تركب السحر. <تصفيق> ما تنقل الله السهر على حسيني نواح. مراكب الليل. الظهر على حسينينا واحد انا يا حبيبي هنا انا انا انا, أنا, أنا يا حبيبي هنا اظهر لكل صباح اولى ليلة ليلة ليلة قولي يا ليل والليالي عرفة النجهة بحر الصهر يا حبيبي يا حبيبي بحر الصهر يا حبيبي غراء المجلال